يقول السائل كيف تصنع المرأة في العمره إذا كانت حائض المرأة إذا كانت حائض فإنها كغيرها تغتسل وتحرم من الميقات وتذهب إلى مكة ملبية. واذا وصلت مكه تنتظر في سكنها ومنزلها حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وادت عمرتها تصنع مثل غيرها تصنع من مثل غيرها نعم يقول ثبت ان ركعتين في مسجد قباء تعدل عمره فهل للانسان إذا ذهب مرة أن يصلي مثلا عشرين ركعة وتعدل عشر عمرات الذي يظهر أن تحصيل العمرة بالذهاب وليس بعدد الركعات من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة وإن زاد الصلوات زاد الأجر أما أجر العمرة فمبني على التطهر في البيت والخروج إلى مسجد قباء من أجل أن يصلي فيه فإذا صلى فيه كان كأجر عمرة ينال ذلك بصلاه ركعتين فإن زاد أربع أو ست أو ثمان نال أجر الصلاة أما أجر العمره فبمجموع هذه الأعمال نام يقول رجل نام في الفندق وفاتته صلاة الظهر فهل يقصر؟ إذا كان مسافرا إذا كان هذا السائل مسافرا فإنه يصلي هذه الصلاة قصرا وأما إذا كان مقيما أو حكم حكم المقيم مثل من سيقيم في المدينة عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا حكم حكم المقيم إذا كان هذا السائل قد عزم على الإقامة في المدينة أكثر من أربعة أيام فحكم حكم المقيم يصليها تامة أربعة ركعات نعم. يقول إبر الأنسلين الخاصة بمرض السكر تفطر أم لا؟ ألا إبرة الانسولين ليست غذاء ولا أيضا في حكم الغذاء و... وإنما الإبر, المفط... الإبر المفطرة هي الإبر المغذية التي فيها تغذية للإنسان فهذه تفطر أما إبرة فهي ليست غذاء ولا في حكم الغذاء فإذا احتاج إليها المريض استعملها ولا حرج عليه ولا تكون مفطرة له نعم يقول ما حكم العمرة بالأجرة واذا كنت في مكه من اين احرم ما حكم العمره بالاجره ان كان مراد السائل ان يستاجر شخصا او يعطي شخصا اجره ليعتمر عن قريب له من ام او اب او خال او عم ان كان هذا هو المراد أو مراده أيضا أن يكون هو دفع له مبلغ من المال ليعتبر ليعتمر عن آخر فاعطي النفقة فهذا لا بأس به إن كانت أخذت الأجرة من أجل الاعتمار بحيث يكون راغب في العمرة ولكن ليس عنده مال فقبل المال ليشارك في المشاعر ولو كانت العمرة لغيره لكنه بحضوره وادائه لهذه الأعمال فرضي بأن يعتمر عن غيره أخ وأخذ المال لهذا الغرض، أخذ المال لهذا الغرب فهذا لا حرج في ذلك وإذا احسن في العمرة ونصح فإنه يؤجر على ذلك أما إذا كان غرضه بهذه العمره التي بالاجره المال فليس له ذلك ولهذا يفرق العلماء بين الصورتين من اعتمر ليأخذ أو من أخذ ليعتمر فرق بين الصورتين نعم يقول هل يمكن أن يكون المرء من أهل القرآن إذا كان عاملا به وهو غير حافظ له مر معنا كلمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفيها جواب للسؤال هذا السائل هل يجوز أن تقول يا حبيبي يا رسول الله إن كان السؤال السائل عن لفظة حبيبي في إضافة هذا المعنى يا حبيبي يا رسول الله أو يا حبيب الله يا رسول الله أو نحو ذلك فنبينا عليه الصلاة والسلام مقامه أعلى في هذا الباب وهو مقام الخلة فهو خليل الرحمن والخلة هي أعلى درجات المحبة وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فلم يتخذ من عباده خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه على جميع النبيين وأما إذا كان السؤال عن المنادات يا حبيبي يا رسول الله فإذا كان قال ذلك مناديا وداعيا الرسول عليه الصلاة والسلام نادى هذا النداء على سبيل الدعاء والمنادات للرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا يدخل في باب الشرك. بالله سبحانه وتعالى لأن الدعاء والتوجه والسؤال انما يكون لله تبارك وتعالى نعم تقول أحسن الله إليك أرجو بيان صيغ الدعاء أو ألفاظ الدعاء في صلاة الجنازة إذا كان الميت رجل أو إذا كانت امرأة كذلك في الجمع لرجل امرأة أو أكثر من ميت كيف تكون الصيغة إذا نودي للصلاة على الجنازة وعرف المصلي الميت رجلا أو امرأة فردا أو جماعة فإن الدعوة تكون بحسب ذلك فإذا كان الميت رجل فإنه يدعى بصيغة المفرد المذكر اللهم اغفر له وارحمه وإذا كان امرأة تغير الصيغة اللهم اغفر لها وارحمها وإذا كانوا اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما إلى آخرة وإذا كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وإذا كان لم يتبين إذا كان لم يتبين يعني نودي لكن ما, ما انتبه وقام يصلي فإنه يأتي بها اللهم اغفر له وارحمه أي الميت ايا كان جماعة أو أفراد ذكر أو أنثى يقصد به الميت المصلى عليه، واما إذا كان عرف هل هو واحد أو أو اثنين أو ثلاثة أو ذكر أو أنثى فإنه يدعو بالصيغة المناسبة هذا إذا دعا بهذه هذه الدعوة اللهم اغفر له أما إذا دعا بما ثبت ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فحي على الإسلام ومن توفي على الإيمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده فهذه تتناول الميت ايا كان ذكرا أنثى فردا او جماعه نعم يقول رجل أوقف قطعة أرض لبناء مسجد فيها وسجل ملكيتها لوزارة الأوقاف الآن يريد استرجاع هذه الأرض الموقوفة بعد أن بني مسجد قريب من هذه الأرض ولم يبنى في أرضه هل له ذلك؟ الله أعلم هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات